فاخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين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 بالحق واكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ان تسالهم خروجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لeljوا في طغيانهم يعمهون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 إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا, إِنْ هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون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 سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون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 ربّ فَلَا تَجْعَلْنِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إدْفَعْ بِالْلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُرِّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَيْنَ يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ رُجِعُونَ قَالَ رَبِّ رُجِعُونِ لَعَلِيِّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتَ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 إنه كان فريق من عباد يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين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 افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها اخر لا برهان له به